والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متمم نوره ولو كره الكافرون 117. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 118. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة 117. وأنجيكم من عذاب أليم 118. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 117. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم 118. وأخرى تحبونها 119. نصر من الله وفتح قريب 110. وبشر المؤمنين 111. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحوارين من أنصارين 119. قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة